ضعنا اليوم ض ع نحو ا اليوم ن القدس أ س ر ى وقلوب العاشقين يابا وقلوب العاشقين أ ص ب ح ت أ س ر ى نحن ا ل أ ر ض إ ل ا نحن ا ل أ ر ض منها النبي أ س ر ى وفخرت بيه يابا وفخرت بيه من داس التراب اليابا يابا يابا يابا يابا